أيضا. لكن هنا قد يقال إنه ليس هناك أصلا بديل سوى هؤلاء الصغار أو المرأة ومن جهة أخرى فالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي لهم فيتخذون ذلك المكان مصلا ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم مشرع ولا يمكن أن يتقدم أحد بين يديه بحضرته من غير عذر نعم فالحاصل يقول والعجوز من ورائنا فهذه العجوز إذا كانت جدة أنس فهي مليكة وهذا هو الأقرب الله أعلم لأنه أم سليم يقول والعجوز ولم تكن عجوزا وولدها هذا صغير وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم ويقول لابنها الصغير الذي مات قبل التمييز يا أبا عمير لما كان عنده طائر فالحاصل يقول والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه يقول فأقامني عي يمينه وأقام المرأة, خلفنا. وأقام المرأة خلفنا الرواية الأولى يقول وصففت أنا واليتيم وراءه صففت أنا واليتيم وراءه هذا الآن إذا قلنا بأن أن أنس رضي الله عنه قد بلغ قد تكون هذه الزيارة بعد بلوغ أنس. جيد. فهنا صف مع اليتيم واليتيم هذا كان كان صغيرا دون البلوغ لأنه لا يقال له يتيم إذا إذا بلغ. فمثل هذا يدل على أنه أن الصبي يكمل الصف أن الصبي يكمل الصف وهذه القضية لا اشكال فيها والله تعالى اعلم وان كان من اهل العلم انفرق بين الفرض والنفل لماذا فرقوا بين الفرض والنفل قالوا لان صلاته تنعقد نفلا بالنسبة اليه فليس مخاطبا بالفرض فهو يصلي فهي بالنسبة اليه نافلة كما يقال في الحج نعم تكون له نافلة فقالوا هذه نافلة فلا تكمل في الفرض وهذا الكلام لا دليل عليه وكذلك أيضا تصح إمامته لأن من صحت صلاته صحت إمامته إلا ما استثني إلا ما استثني كصلاة المرأة بالرجل إنها لا تصح نقل عليه بعضهم الإجماع طيب فالحاصل أن هذا يؤخذ منه صففت أنا واليتيم وراءه أن الصبي يكمل الصف وأن الإنسان إذا جاء يصلي في الصف ووجد صبيا يكمله فإنه لا يكون منفردا بهذا الاعتبار سيأتي الكلام على أنه لا منفرد لا صلاة لمنفرد أو لفذ خلف الصف فالصبي إذن يكمل نعم هنا وقف خلفه نعم وقف خلفه وفي الرواية الأخرى يقول فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا أقام المرأة خلفنا أقامني عن يمينه قد تكون هذه واقعة أخرى فمرة صلى هو واليتيم في الصف الذي يلي النبي صلى الله عليه وسلم ومرة صلى أنس إلى يمين النبي صلى الله عليه وسلم ويؤخذ من هذا القدر أن موقف المأموم, موقف المأموم إن كان واحدا أنه عن يمين الإمام هذا الحديث يدل عليه ويدل عليه أيضا حديث ابن عباس لما ذات عند خالته ميمونة فقام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه أو برأسه ثم أداره إلى ناحية اليمين فهذا هو موقف المأموم مع الإمام ويكون موقفه أو محل الوقوف مساويا للإمام لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه لأنه لا يوجد دليل على التأخر فأقامه عن يمينه وهنا أناس رضي الله عنه وقف عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وكذلك أيضا حديث عبادة بن الصامت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما ذكر قال سرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقام يصلي فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه فجاء ابن صخر حتى قام عن يساره فأخذنا بيديه جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه فإذا كان المصلي مع الإمام المأموم إذا كان واحدا فإنه يقف عن يمين الإمام وإذا كان أكثر من ذلك ولو مع صبي فإنه يقف خلفه يدل عليه حديث أنس هذا يقف خلفه طيب هذا القدر واضح الآن تبقى بعض الصور يمكن أن يستنبط من هذا الحديث يستنبط حكمها لو أنه وقف لو أنهما وقفا نعم عن يمين الإمام وعن شماله أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله فما الحكم الإمام جلس في الوسط واحد عن يمينه وواحد عن شماله يقال الصلاة صحيحة الصلاة صحيحة وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه كما في مسلم عن علقمه والأسود أنهما دخلا عليه دخلا على ابن مسعود رضي الله عنه فقال أصلى من خلفكما صلوا الناس قالا نعم فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله والآخر عن شماله فهذا الحديث أو هذا الأثر عن ابن مسعود يدل على أنه كان يرى أنه إن صلى باثنين أنه يقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره وهذا قال كثير من أهل العلم بأنه كان في أول الإسلام ثم نسخ وذكر معه في نفس هذه الرواية التطبيق ومن المراد للتطبيق أي نعم أن يضم كفيه بين بين فخذيه أو ركبتيه في حال في حال الركوع وهذا كان في أول الأمر وهذا مما يدل على أن بعض الصحابة حتى من علماء الصحابة رضي الله عنهم قد تخفى عليهم بعض الأمور الواضحة جدا فبمسعود كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك خفي عليه هذا المقصود أن أهل العلم أجابوا عن حديث ابن مسعود أو عن أثر ابن مسعود رضي الله عنه هذا بأنه كان في أول الإسلام لأنه قال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك قالوا نسخ وعلى كل حال يصح أن يصلي أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ويصلي في الوسط لكن لو أنه صلى واحد عن شماله فالمذهب أنه لا يصح ولكن هذا يحتاج إلى دليل هذا يحتاج إلى عدم الصحة يحتاج إلى دليل مما يدل على الصحة الآن لما صلى ابن عباس رضي الله عنه وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ الصلاة وهو واقف عن يساره فأخذه وجعله عن يمينه وبنى على صلاته وكذلك حديث جابر نعم لما وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه وذاره إلى جهة اليمين وبنى على صلاته فصحها له النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك فالأقرب الله تعالى أعلم أنه لو صلى عن يساره صحت لكنه خلاف السنة نعم والقول بالبطلان يحتاج إلى دليل يحتاج إلى دليل لكن هذا خلاف السنة خلاف العمل المشروع وإن صلى واحد عن يمينه واحد عن يساره صحت ولكن الأولى والأكمل والأفضل والسنة أن يصلي خلفه ولو ولو مع صبي ولو مع صبي نعم وعلى كل حال هذا قول أكثر أهل العلم أنها تصح عن يساره عامة أهل العلم يصححونها عن يسار لكنه على كل حال خلاف المشروع وهو أحد الروايتين عن الإمام أحمد وصحها العمة الثلاثة عن يساره وهو اختيار شيخ الإسلام من رحمه الله نعم لكن على كل حال هذا العمل لا يقصده الإنسان لكن لو أنه وقع لا سيما مع الجهل فإن الصلاة تصح وقد يحصل أحيانا قد يحصل من الناس بسبب الجهل ربما رأيته رجلا يصلي بهذه الطريقة بآخر فقام عليه أحد الأشخاص وأنكر عليه هو يصلي رفع صوته عليه وبعد الصلاة جاء به وقال ما حكم صلاة هذا وذاك الرجل يقول يجوز هذا جائز فعلى كل حال كل مثل هذا لا يقصده الإنسان ابتداء يقول فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا هذا أخذ منه أيضاً من صحح صلات المنفرد خلف الصف. احتج بأن المرأة قد صحت صلاتها وهي منفردة، لكنه في الواقع لا دليل فيه. لأن أين تصلي مع الرجال؟ تدخل معهم في الصف؟ ماذا تصنع؟ فليس أمامها إلا هذا. فيصح صلات المرأة منفردة خلف الصف، إن لم يوجد معها أحد. إن لم يوجد معها أحد. ولكن إن كان معها نساء فحكمها حكم الرجل في الانفراد ما يقال في الرجل يقال في المرأة يوجد صفوف وجاءت امرأة هل تصلي وحدها خلف الصف ولا ما تصلي الذي يقال في الرجل يقال في المرأة والنساء شقائق الرجال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمنفرد والمنفرد يصدق على الرجل والمرأة لأن هذا ليس من الألفاظ المختصة بالذكور كلفة رجل وذكر وإنما يدخل في مثل هذا يدخل فيه النساء نعم فعلى كل حال من نظر إلى هذا في هذا الحديث أنها صلت المرأة وحدة قالوا يجوز ويصح أن يصلي المنفرد خلف الصف صلاته صحيحة سواء كان لعذر أو لغير عذر لعذر مثل لو ما وجد مكان ولغير عذر مثل لو أنه يوجد لو أنه رص الصفوف أو يوجد فجوة ومع ذلك جاء وصلى إما للعجلة أو غير ذلك فصلى منفردا فاحتج بعض العلماء بهذه بهذا, بهذا, بهذا, بهذا الموضع من الحديث أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة ولا إشكال فيها وهذا قال به أكثر أهل العلم بتصحيح صلاة المنفرد خلف الصف لعذر ولغير ولغير عذر نعم والذين قالوا إنها لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف لغير عذر احتجوا بالحديث الآخر وهو حديث صريح وواضح لا صلاته وهذا القول من يعد من مفردات المذهب مذهب الإمام أحمد خلافا للأئمة الثلاثة رحم الله الجميع فعلى كل حال حديث وابي صهب المعبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى في الصف وحده فأمره فأعاد الصلاة أمره فأعاد الصلاة أدى خرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وأقره على ذلك المنذري وحكم بثبوته الإمام أحمد وإسحاق بالراهوية وصححه من المعاصرين الشيخ أحمد شاكر ومحقق المسند فهنا هذا الحديث أمره فأعاد أمر فأعاد فدل على, على البطلان وهو ظاهر الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف وهذا النفي لا صلاة لا نافية وليست ناهية لكنه مضمن معنى معنى النهي والأصل أن النهي للفساد لا سيما في مثل هذه الصور حيث يتعلق بالعبادة المعينة فالمثل هذا يكون للفساد هذا هو الأصل لكن هل إن وجد العذر هل يقبل ذلك منه أن يصلي منفردا أو لا تصح هذا محل نظر على كل حال فحديث علي بن شيبان عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف نعم هذا صحاحه ابن خزيمة رحمه الله ومن المعاصرين أحمد شاكر ومن المتقدمين صحاحه ابن ماجه وحسنه الإمام أحمد رحمه الله الجميع من أهل العلم انفصل قال إن كان لغير عذر فالصلاة باطلة لا صلاة لمنفرد خلف الصف فمثل هذا النفي الآن يتوجه بالدرجة الأولى دائما إذا رأيتموه في النصوص يتوجه في الأصل إلى الوجود فإن كان صورة العبادة موجودة فإنه يتوجه إلى وين إلى الصحة الآن لو قلت لا رجل في الدار معناها أنه غير موجود لا وجود له فإن كانت الصورة موجودة توجه إلى توجه إلى الصحة سيد فماذا يقال لا صلاة صحيحة فإن دل دليل على الصحة توجه بعد ذلك إلى الكمال فيقال لا صلاة كاملة وهذا نوع تأويل لا يلجأ إليه إلا لدليل يجب الرجوع إليه وإلى في الأصل أنه يتوجه إلى الصحة قال لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف فمن أهل العلم انفصل وقال إن كان لعذر لم يجد فجوة ولا يمكن أن يتخطى الصفوف حتى يصل إلى الإمام ويصلي معه فإنه لا يطالب بذلك لكن ما وجد فرجة والناس قد تراصوا في الصف فإنه في هذه الحال يصلي, يصلي منفردا وقالوا إن كان لغير عذر فإنها تبطل وهذا قال به جمع من السلف كالحسن البصري وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ومن المعاصرين الشيخ عبد الرحمن بن سعدي والشيخ ابن عثيمين قالوا إن كان لعذر صحت ويمكن أن يحتج على صحة صلاته يعني من يقول بأن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة يحتجون بحديث أبي بكر رضي الله عنه لما جاء وكبر لما وجد الإمام راكعا كبر خلف الصف ثم دخل في الصف فالآن التكبير والركوع في ابتدائه وقع خلف الصف فهو في حكم المنفرد فقالوا صحت منه مع أنه يوجد مكان في الصف لأنه التحق في الصف بعد ذلك فهذا يدل على الصحة فقوله لا صلاة لمنفرد يوجد عندنا دليل على أنها تصح وأن المقصود الكمال لكن يمكن أن يجاب عن هذا فيقال إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه ركع قبل الصف ثم دخل فيه والكلام ليس في هذا الكلام فيما إذا فاتته الركعة رفع الإمام من الركوع ولم يلتحق به أحده بمعنى هذا إنسان دخل الآن وجد الناس راكعين وما في أحد ولا فرجة في الصف ماذا يصنع لو قلنا نقول له الآن اركع معهم فإن جاء دخل معه أحد أدرك الركوع يكون قد أدرك الركوع مع, مع آخر فيصح بلا إشكال لو أنه دخل وجد الإمام بدأ يقرأ الفاتحة ولا يوجد مكان فكبر فهذا عند من يقول للعذر يجوز لا إشكال لكن عند من يقول ولو بعذر لا تصح أو, من أو كان مفرطا توجد فجوة وجاء وكبر لوحده الإمام بدأ يقرأ في الفاتحة وما جاء أحد حتى ركع كبر رجاء أن يأتي أحد ما جاء أحد فكبر الإمام للركوع فركع معه وما جاء أحد فإن جاء آخر والتحق به في أثناء الركوع يكون قد أدرك الركعة مع آخر فتصح ركعته فإن رفع الإمام من الركوع ولم يلتحق به أحد فإنها لا تصح لا تصح واضح فحديث أبي بكر قالوا أصلا التحق بالصف أثناء الركوع وليس له حكم المنفرد بل له حكم من في الصف إنما فعل ذلك استعجالا ثم دخل فله حكم الداخل ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الاستعجال ولا تعد ولا تعدوا على أحد وجهين في الروايه انتم بردانين بردانين تبغون يطفى واحد ولا جيد اقصر عليه شوي ها اقصر عليه شوي لا اقصر ما شيء يكون جيد طيب فعلى كل حال يكفي هذا القدر في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بيت عند خالتي ميمونة فقام, فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه نعم يقول بيت عند خالتي ميمونة بنت الحارث بن حرب الهلالية وهي أخت أم الفضل نعم أخت أم الفضل و. توفيت في حدود سنة 51 للهجرة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه هذا الحديث نحتاج إليه في باب الإمامة باعتبار أن الإنسان قد يبدأ الصلاة منفردا ثم يلتحق آخر معه فيكون إماماً وأن ذلك يصح فلا يشترط نية الإمامة من أول الصلاة هذا حديث يدل عليه يقول فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره وهذا يدل على أيضا جواز صلاة الجماعة في النفل في النفل صلاة الليل لكنهم لا يتقصدون الاجتماع في غير في غير رمضان لا يكون لهم عادة لكن لو حصل اتفاقا فلا إشكال يقول فكنت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه فأقامني عن يمينه الآن أقامني عن يمينه لم يذكر أنه أخره قليلا وإنما الأصل أنه يكون محاذيا له هذا هو الظاهر نعم، أقامني عن يمينه طيب لو أنه صلى وهو متقدم على الناس الإمام نعم لو صلى متقدم يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أدار بن عباس هل أداره من جهة الخلف ولا أداره من أمامه أخذ برأسه وأداره وضعه عنه فتقدم عليه على الأقل في بعض الصلاة الأصل أن الإمام يكون متقدما على المأمومين إن كانوا يصلون خلفه فإن صلوا معه في الصف فإنه يستوي معهم لكن المأموم لا يتقدم على الإمام لا يتقدم على الإمام لأن ذلك خلاف المقصود من الإمامة فالمأموم يأتم به لأن الإمام هو من يؤتم به إما بأفعاله من حيث الاعتساء واجعلنا للمتقين إماما أو بنفوذ أمره وذلك كالإمام يعني السلطان فهم رعيته ينفذ أمره فيهم مقدم عليهم أو لمتابعته في الصلاة إمام الصلاة إمام المصلين فإذا كان المأموم متقدما عليه فإنه يفوت هذا المقصود من الافتداء بالإمام وذلك خلاف العمل المشروع النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقدم إذا كانوا خلفه ولم يرد الدليل على أن أحدا يتقدم عليه إذا صلى بجانبه كما في حديث ابن عباس هذا ولهذا قال بعض أهل العلم لو تقدموا على الإمام فإن صلاتهم تبطل فإن صلاتهم بإطلاق جيد ومن أهل العلم من قال يكره ذلك لكن الكراهة ترتفع للحاجة ترتفع للحاجة فإن كان ذلك لحاجة فيصح بلا كراهة يصح بلا كراهة ولعل هذا هو الأقرب الله تعالى أعلم أنه إن كان لحاجة صحة الصلاة حاجة مثل ماذا؟ لو أنهم صلوا في مكان ضيق جموع جاءت لتصلي على جنازة أو اجتمع هؤلاء في مكان حافل بالخلق في معرض في زحام شديد في الحج في مسجد قد قد لا يتسع إلا للقليل من الناس فصلى الناس في الشوارع وتقدم بعضهم للحاجة مثل المسجد النبوي الآن قد يصل الزحام الناس يصلون في الساحات وقد يتقدم بعضهم مع أنهم وضعوا لوحات يحددون موقف الإمام فيه لكن لو أن الزحام بلغ مبلغا عظيما ولم يجدوا مكانا في الساحات إلا التقدم على الإمام من عن يمينه ومن عن يساره ماذا يصنعون؟ نعم فذهب كثير من أهل العلم إلى أنها تصح للحاجة إذا احتاج إلى هذا فإنها تصح لأن الله ما جعل علينا في الدين من حرج ولا يوجد عندنا دليل يدل على البطلان لا يوجد البطلان يحتاج يحتاج إلى دليل نعم، وهذا اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أنهم اضطروا لهذا فإن صلاتهم تصح لكن لا يقصدونه طيب الآن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ابن عباس ووضعه عن يمينه طيب المرأة أين تقف إلا كانت إمامة للنساء تقف في الوسط لماذا تقف في الوسط لا تتقدم لأنها عورة يطلب فيها الستر فكيف تتقدم لمزاولة أعمال تتبرج فيها أمام الرجال في فالصلاة تصلي معهن في الصف أستر لها فإذا انفردت وسجدت أمامهن أو ركعت فالمرأة عورة عورة نعم يطلب فيها الستر وهي بين النساء الآن وتصلي بينهن فكيف إذا عرّت جسدها؟ إذا جلست معهن وكشفت مفاتينها وتقول العورة من السرة إلى الركبة تلبس إزار من السرة إلى الركبة وتجلس في صالة الأفراح جل وتقول العورة من السرة إلى الركبة إذ ما يقول به أحد بهذه الطريقة فصل الثوب بهذه الطريقة نعم فالحاصل أن المرأة تقف لأن ورد عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنها وقفنا في وسط الصف لكن لو أنها تقدمت وصلت أمام النساء فإن صلاتها وصلاتهن صحيحة تصح الصلاة نعم وإذا كانت معها واحدة تصلي عن يمينها تصلي عن يمينها على كل حال طيب أيضا من المسائل التي تذكر هنا في الصف وما يتعلق بالصف قبل أن نجاوزه لو أن كان الإنسان أمامه نساء مثل الحرم الآن في الحج تصلي وتفاجأ أن اللي أمامك امرأة أو صف من النساء الناس يطوفون وتوقفوا أقيمة الصلاة ماذا تفعل هنا نساء وهنا نساء و... أحيانا بجانبك امرأة اللي بجانبك امرأة ابتعد عنها لكن اللي أمامك ماذا تصنع هل تصح الصلاة او لا تصح هذا غير قطع الصلاة غير قطع الصلاة فهنا أنا... الذي عليه عامة اهل العلم ان الصلاة صحيحة قول الجمهور ان الصلاة صحيحة ولا يوجد ما يدل على بطلانها ولا تعلق لمسألة السترة هنا لانه خلف الامام اصلا وهذه ما قطعت الصلاة عليه واضح فصلاته صحيحة بهذا الاعتبار وعلى كل حال لعل هذا يكفي فيه في الصفوف وإذا كان هناك مسائل فيمكن أن تسألوا عنها نأتي عليها في الأسئلة إن شاء الله وإلا الجزئيات كثيرة ما تنتهي يكفي هذا القدر نعم فضل باب الإمامة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه, رأسه, رأسه؟ أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحور الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ طيب. باب الإمام نحن عرفنا الإمام ذكرت لكم قلت الإمام ما هي؟ أو, إيش؟ أو نفوذ أمره أو في بفعل مطلقا جعلنا المتقين إماما أو نفوذ أمره مثل الإمام السلطان أو أو في الصلاة جيد يتابع في أعمال في أفعال الصلاة ال... ال... الإمامة تدخل تحتها قضايا كثيرة جدا ونحن في هذا المختصر نلم ببعض القضايا ببعض المسائل على كل حال وإلا التتبع هذا يطول جدا وذكرنا أنه خلاف المنهج الذي نريد أن نسير عليه لكن على الأقل من المسائل المهمة التي نحتاج إليها من هو الأحق بالإمامة؟ من هو الأحق بالإمامة؟ إذا نظرنا إلى ظواهر بعض النصوص ولم نبعد في الكلام على هذا في البحث عما وراء ذلك إذا استووا في هذه الأمور جميعا فمن يقدم كصاحب النسب أو الملازم للمسجد أو صاحب الوجاهة والمنزلة أو الحر مثلا نعم أو غير ذلك مما يذكر مما قد يستشكل ويحتاج إلى دليل لكن دعونا فيما وردت فيه النصوص حديث أبي مسعود البدري عند مسلم يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله هذا الأول اللي يقدم فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم فأقدمهم سنا طيب الآن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر التقديم بالتقدم في الأمور الاختيارية التي يحصل بها الكمال وهو أقرأ الكتاب الله الأعلم بالسنة أقدم هجرة وثم ذكر مال اختيار فيه مما يحصل به التقديم ذكره آخرا وهو السن واضح فدل على أن التقديم إنما يكون يطلب بالأمور الاختيارية ابتداءا فإن استوى الناس فيها بحث عن مرجح آخر كما ذكر هذا المعنى شيخ الإسلام ابنتيني رحمه الله فهذا الحديث إضافة إلى حديث أبي سعيد عند مسلم أيضا إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم أقرأهم فذكر الأقرأ وما ذكر بعده هذا الترتيب إن استوى في القراءة وأيضا في الصحيح من حديث عمر بن سلمة كان صغيرا في السابعة أو الثامنة وكان يصلي لقومه وفي الحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكثركم أكثركم قرآن أكثركم وفي الصحيح حديث ابن عمر لما قدم المهاجرون الأولون كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة وطبعا هنا سالم من الموالي فيدل على المسألة النسب ليست معتبرة وأن الرقيق فضلا عن المولى إذا كان أقرأ فهو أحق من الحر فالحاصل أن, سالم أن سالما كان يصلي بهم وفيهم عمر وفيهم عمر فالآن هذه الأحاديث جميعا تدل على أن الأقرأ هو الذي يقدم جميع هذه الأحاديث ثم ذكر بعده كما في الحديث السابق حديث أبي مسعود أن الأعلم بالسنة هي ليهي فماذا يقال هل يقدم الأقرأ طبعا هذا الكلام متى هذا الكلام لا يدخل فيه إمام المسجد الراتب فهو أحق ولا يدخل فيه صاحب الدار فهو أحق والسلطان أحق ولذلك كان الأمراء ومراء الجيوش هم اللي يصلون في الناس ومعهم علماء ومعهم إلا إن أنابوا غيرهم وإلا فهم الأحق مدير المدرسة هو الأحق أن يصلي في المدرسة مدير المؤسسة هو الأحق ولو كان فيه أقرأ منه ولا يؤمن الرجل للرجل في سلطانه فال. لكن الكلام في غير هذا الكلام فيما إذا استوى هؤلاء نعم في الحق كلهم لا حق له فيها ابتداء لا حق لهم فيها ليس ليس بذل سلطان ولا صاحب الدار ولا إمام المسجد ولا غير ذلك وجاء وكل واحد يقول أنا أريد أن أكون إماما ماذا يصنعون من نقدم الأحاديث كلها دلت على أنه الأقرى طيب إذا وجد من هو عالم أو فقيه ولكنه ليس هو الأقرى فمن نقدم هل نقدم الأقرى هذا الكلام ليش قلت أنه العالم ليش في أمور الصلاة طيب لو كان هذا الأقرأ يقيم الصلاة ويعرف ما يتعلق بها من أحكام إلى آخره لكن هذا عالم ليس فقط في الصلاة فمن تقيم العالم لماذا كيف لكن الحديث هنا الأقرأ ما فيه تساوى في العلم ما ذكر الأعلم ثم قال هذه تساوى في العلم يرجح الأقرأ نعم حديث صحيح نعم أيوه. كيف صحة الرواية هذه يحتاج أن يعرف هذا على كل حال الأخ ذكر هنا حديثا نعم، في عشرات الساعة أن يقدموا قارئهم ويتركوا عالمهم قال صحاه الشيخ الألباني البحث في هذه المسألة نعم منظور فيه إلى المراد بالأقرأ الذين قالوا لا يقدم بمجرد القراءة على العالم قالوا إن الأقرأ في زمنهم غير الأقرأ في زمننا فالرجل كان إذا حافظ البقره هو آل عمران جد في أعينهم يعظم كله منزلة مكانة تعرفون ابن عمر وما جاء عن عمر في كم حفظوا البقرة ثمان سنين وعشر سنين فكانوا كما في أثر عبد الرحمن السلمي قبرنا الذين كانوا يقرؤون القرآن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعثمان أنهم كانوا يأخذون القرآن خمس آيات خمس آيات في رواية عشر آيات عشر آيات تعلمون فيها ما فلا يجاوزون حتى يتعلمون ما فيها من العلم والعمل فكان الأقرأ في في زمانهم هو الأعلم والأفقه ولذلك حينما يقال مثلا قتل من القراء كذا يعني هذا لا أهل العلم ليسوا مجرد حفاظ نعم ولذلك كانوا يقدمونهم في الجيوش في حروب الردة في أيام اليمامة يا أصحابة البقرة. هذا شعارهم يوم اليمامة وكذلك في يوم حنين يا أصحاب السمرة يا أصحاب سورة البقرة لماذا أصحاب سورة البقرة لأنه قد عرف من معانيها ما صار فيه بمنزلة ولذلك لما جاء خالد بن الوليد رضي الله عنه لما تضعضع الصف وانهزموا في يوم اليمامة ماذا فعل أخذ الأعراب الذين كانوا في الأمام وجعلهم في الخلف وجاء بالقراء وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضعهم في الأمام فانتصروا ما تراجعوا فالأقرأ هو الأفقه والأعلم في ذلك الوقت قال فلان من القراء استهزأ هؤلاء المنافقون بالقراء ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء تقصدون أهل العلم فهؤلاء هم القراء ومنهم القراء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم علماء قبي بن كعب زيد ابن ثابت وأمثال هؤلاء معاذ بن مسعود كل هؤلاء علماء فهؤلاء جمعوا بين الفقه وبين القراءة أقرأهم و. أيضا يمكن أن يستدل القائل بهذا عليه بأنه ذكر بعده الأعلم بالسنة والسنة شارحة للقرآن جيد السنة شارحة للقرآن فجعله بعده وعلى كل حال قد ينازع في هذا قال هذا حج عليك وليس حجة لك لأنه لو كان المقصود الأفقه فإن السنة لكونها شارحة للقرآن فهذا هو الأفقه فالحديث قوله أقرأهم في ذلك الزمان الأقرأ يكون هو الأفقه عادة يكون هو الأفقه ولا يحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر في مرضه الذي توفي فيه لأمره لأمرين قالوا أن ما قدم بمسعود ولا أبي بن كعب ولا هؤلاء القراء نقول ما يحتج بهذا على أن الأفقه هو الذي يقدم والأعلم أبو بكر أعلم من هؤلاء رضي الله عنه نقول لأمرين الأمر الأول أن هذا قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصده أراد أن يقدمه في الصلاة إذانا بتقديمه في الإمامة العظمى الخلافة والأمر الثاني هو أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان من أهل القرآن كان من القراء لكنه اشتغل بالخلافة رضي الله تعالى عنه وكانت مدته يسيرة ولذلك ما برز في هذا الجانب كما برز ابن مسعود وأبي بن كعب الذين عاشوا وأخذ عنهم تلامذة و... فأبو بكر رضي الله عنه من القراء جيد و... على كل حال ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله بأن هذا القارئ إذا كان ليس له فقه وبصر بالصلاة بحيث لو نابه شيء لا يدري كيف يتصرف يقول فهذا اتفاقا لا يقدم ليس هو المقصود الذي لا يحسن لو سجد لو سهى ما يعرف متى يسجد ولا يعرف يتصرف إذا نابه شيء لو أن الطهارته انتقضت أو كذا ما هدري ما يدري شيء يسوي فمثل هذا لا يقدم إنما الكلام في من يحسن جيد وهناك من هو أعلم وأفقه منه فظاهر الأحاديث تدل على أن الأقرأ هو الذي يقدم إذا كان يفقه أحكام الصلاة, يفقه أحكام الصلاة. ولذلك ذكر بعده الأعلم بالسنة وكلما كان الإنسان أعلم بالسنة كلما كان أفقه كلما كان أفقه نعم كل مكان أفقه فإذا كان التقديم لمجرد الحفظ فقط فإن هذا أمر قد لا يسوغه الله تعالى أعلم وإنما يقدم الأعلم والأفقه وأما إذا كان هذا الذي يقرأ هو الأقرأ له فقه وبصر في الصلاة يعرف أحكامها وإذا نابه شيء يعرف كيف يفعل ومثل هذا أخذا بظواهر هذه الأحاديث قد يقال إنه المقدم نعم قد يقال وإن كان الجزم في هذا فيه إشكال كثير للأمر الذي ذكرته أننا ننزل الأقرى على زماننا هذا الأقرى عندهم غير الأقرى عندنا الأقرى عندهم هو الأعلم والأفقه وأما نحن فأصبحنا نتلقى القرآن من غير علم ولا فقه، فقد يحفظ القرآن ولكنه لا يحسن صلي فهل هذا هو الذي يقدم فالمسألة تبقى محل نظر والتعمل والاجتهاد وإلا فحديث عمر نعم ابن سليمة عمره نحو سبع سنوات وقدمه سلم هل يقال إن هذا هو الأعلم والأقرأ وهو أفن والأفقه يبعد هذا عمره سبع سنوات هذا قدم لمجرد القراءة ثم أيضا لفظة أكثرهم أو أكثركم قرآنا ما قال حتى الأقرأ قال أكثركم قرآنا والشريعة خطابات الشارع للمكلفين في كل زمان ومكان كل زمان ومكان فالأمة مخاطبة بهذا والله تعالى أعلم وهذا كما قلنا يخرج منه الإمام الراتب وصاحب البيت والسلطان وما أشبه ذلك كل هذا جاعنا بن مسعود من السنة أن يتقدم صاحب البيت قال عن الحافظ إسناده ثقة. قال هنا أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أي يحول الله رأسه رأس حمار يجعل صورته أو يجعل صورته صورة حمار هذا قدر في تهديد وعيد فيدل على أنه يحرم مسابقة الإمام وهذا أمر لا إشكال فيه ونقل عليه شيخ الإسلام الإجماع حديث نص صريح واضح أنه يحرم مسابقة الإمام لكن هذا الذي يرفع رأسه قبل الإمام هل تبطل صلاته ولا ما تبطل؟ نعم من أهل العلم من أبطلها وقول الإمام أحمد والظاهرية وهو من قل عن عمر رضي الله عنه قالوا تبطل الصلاة إذا رفع رأسه قبله نعم قالوا تبطل ليش تبطل قالوا هذا في معنى النهي والنهي للفساد والنهي للفساد وأما الجمهور فإنهم يقولون الصلاة صحيحة لكنه يأثم بهذا يأثم بهذا فإن رفع رأسه لسهوا أو نسيانا أو اختلطت الأصوات كما هو الآن يظن مسجدا آخر هو الإمام اللي أو لبعده أو نحو هذا فليس عليه حرج لكنه يرجع إن كان الإمام لا زال في الركن الذي فارقه فيه يرجع إليه مرة ثانية نعم بل نقل بعض أهل العلم إلى أن أيضا طيب دعنا من هذا الآن لو أنه سواه ساوى الإمام يرفع مع الإمام ويسجد مع الإمام ويركع مع الإمام فهذا ما حكم الصلاة كثير من أهل العلم قال أنها تكره هذه الصلاة تكون مكروهة هذا أكثر أهل العلم قالوا الكراها يكره لكنها تصح لأنه ما سابقه ما سبقه، نعم بل نقل بعض أهل العلم الاتفاق على أنها لا تبطل لكن هذا يعتبر قد خالف الإمام وخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم نعم كما سيأتي في بعض الألفاظ فلا تركع حتى يركع لا تسجد حتى يسجد الآن قلنا إذا كان يركع قبله أو يسجد قبله أو نحو ذلك فهذا لا يجوز وعامة أهل العلم على أن الصلاة صحيحة. طيب، فإن ساواه، فالجمهور على أن أن ذلك يكره، ونقل بعضهم الاتفاق على أن لا تبطل. طيب، فإن سبقه بتكبيرة الاحرام، فما الحكم؟ أي عامة أهل العلم يقولون إن صلاته تكون باطلة. أنه دخل في الصلاة قبله فهو ليس بمؤتم به قطعا هذا الذي يظهر الله تعالى أنها لا تصح نعم طيب فإن خرج منها قبله سلم قبله سلم قبل الإمام سلم قبل الإمام إن كان إن كان فعل ذلك سهوا أو نسيانا سلم ثم اكتشف أو ظننا الإمام سلم سمع إمام مصر الثاني فسلم الأخ ثم تبين أنه هو بإمامه الذي سلم فرجع فلا إشكال هو غير ملوم بهذا فيسلم مع الإمام وسلامه الذي وقع هذا عن طريق الخطأ أو السهو أو وهو وهو عفو لكن لو أنه سلم قبله استعجالا أم بسبب لعذر كمدافعة يريد الخلاء نعم أو أنه فعل ذلك لعلة كان يكون يصعب عليه الجلوس لعلة في وأطال الإمام مثلا فسلم قبله مثلا نعم أو سهوا المهم أنه معذور فمثل هذا صلاته صحيحة لا إشكال فيها إن شاء الله لكنه إن تعمد فإنه فمن أهل العلم من قال تبطل ومنهم من قال تصح لكنه يأثم والحافظ بالرجب رحمه الله يقول ينبغي عليه أن يسلم بعدما يفر بعد ما بعد فراغ الإمام من التسليمتين معا ما هو بعد الأولى يسلم لا بعد ما ينتهي من التسليمتين وهذا الكلام مبني على أساس أن التسليم هل هو عمل واحد أو لا وهل التسليم الثاني واجبة او ليست بواجبة نعم فاذا فرغ فهذا لا شك انه احوط له اذا فرغ الامام من التسليمتين فان سلم بعد الاولى يجوز عند من يقول ان الثاني غير واجبة واما من يقول ان الثاني واجبة فلا يجوز له ذلك نعم على كل حال أما إذا سلم قبله فكما ذكرت إن كان لغير عذر فمن أهل العلم من أبطلها نعم ومن أهل العلم من قال لا تبطل على كل حال طيب خلونا خليني شوي افتح مجال الأسئلة طيب شيخ الإسلام تيمي رحمه الله يقول بأن ما سبق به الإمام شهوان لا يبطل الصلاة طبعا سوى تكبيرت الإحرام يقول لكنه يتخلف عنه بقدر بقدر ما سبقه به تخلف عنه بقدر ما سبقه به يقول أن الصحابة رضي الله عنهم أمر بذلك طيب الآن عندنا سبق الإمام له صور متعددة سبق الإمام لو أنه الآن السبق إما أن يكون في الركوع وإما أن يكون في غير الركوع في تكبيرة الإحرام عرفنا أنها تبطل طيب لو أنه كبر للركوع قبل الإمام ثم ركع الإمام فصلاته صحيحة على الأرجح طيب لو أنه سبقه بركن كامل ركع قبل الإمام ثم رفع قبل أن يركع الإمام فكثير من أهل العلم يفرقون بين الركوع وبين غير الركوع كالسجود لأنها تدرك الركعة بالركوع قالوا فإذا ركع قبل الإمام ثم رفع قبل أن يرفع الإمام قبل أن يركع الإمام أفوا فيكون سبقه بالركن كاملا فهذه الركعة لا يعتد بها لا يعتد بها لكن لو أنه رجع إلى الركوع والإمام راكع فإن ذلك يصح يصح جيد طيب هذه صورة للأم في الركوع لكن لو كان في غير الركوع لو أنه سجد قبل الإمام ثم رفع من السجود قبل أن يسجد الإمام رفع من السجود يعني سبقه بركن جيد أو بركنين نعم فبعض أهل العلم يقول إن فعل ذلك جاهلا أو ناسيا نعم فإن صلاته صحيحة الصلاة صحيحة لكن الركعة نعم منهم من أبطلها ومنهم من صححها وقالوا إنما يبطل فقط إن فاته الرقوع سبقه أفوا سبق الإمام في الركوع كاملا ورفع من قبل أن يركع أما فيما عداه فإنها فإنها تصح نعم قالوا الركوع لأن الركعة تدرك به بخلاف غيره فلو سبق الإمام بركن كامل أو بركنين بمعنى أنه الآن سجد والإمام لازال قائم ثم رفع من السجود ثم سجد الآن الجلس بين السجدتين والسجود كل ذلك سبق فيه الإمام ثم بعد ذلك سجد الإمام فما حكم مثل هذا الإنسان ما حكم هذا العمل فمن أهل العلم من قال إنه إن حصل منه هذا لعذر فإنه يصح يصح لي أنه قد جاء بهذه الأركان كالذي فعل ذلك لاختلاط الأصوات أصوات المكبرات الصوت وظن أن الإمام هو اللي يكبر ويركع وتبين فيما بعد هو اللي معه مصليين في الدور الثاني يمكن بعد أو في مصلى النساء أو في خيمة في الحج تابع على الخيار تبين أنهم سبقوا الإمام بركنين كاملين غير ركوع. فما الحكم قالوا أنه أتى بها طيب لو أنه سهى الآن يأتي أيضا صورة أخرى عكسية التخلف عن الإمام التخلف عن الإمام في غير الركوع لأنه يقال في التخلف مثل ما يقال في السبق فلو أن الإمام سجد وهو الرجل قائم من الركوع ثم الإمام جلس بين السجدتين وهذا الأزهر قائم فماذا يصنع لو أنه جاء وسجد ثم جلس بين السجدتين صح يصح طيب لو أن الإمام سجد ثم جلس بين السجدتين ثم سجد فاته كم ركن الآن ركنان ففي هذه الحالة يصح لو أنه سجد ثم جلس ثم أدركه فسجد طيب لو طال سهوه ساهل أخ أو نايم أو نعم يفكر في الأسهم جيد وال والإمام هو آخر عهد في في السجود السجدة الثانية فقام الإمام وصلى ركعة كاملة وركع ثم س... ثم جاءه وهو في السجدة الثانية في هذه الحالة ما العمل تبطل الركعة فاتته ركعة كاملة ويكون هذا السجود ملحق بالركعة الصحيحة بالنسبة للمأموم اللي توقف عندها ففاتت الركعة الثانية فهو الآن هذه السجدة صارت تابعة لركعته ركعته الأولى سميها الفقهاء ركعة ملفقة فيها سجود من ركعة هو فتصح صلاته بهذا الاعتبار نعم ألا قد يحصل له بسبب زحام أحياناً في في المطاف تجد ما تستطيع تتحرك توقف الناس في الحج في المطاف ما تستطيع يعني أن تريد أن تست تريد أن تفعل شيئا تتحاشى امرأة نعم فلا ركع الإمام و عفوا خلى الركوع لكن في الأشياء الثانية فماذا يصنع نعم فإذا فاته على كل حال تخلف عن الإمام بركن بعذر فكثير من أهل العلم يقولون يأتي به ويدرك الإمام نعم بل قال ابن قدامى رحمه الله قال لا نعلم فيه خلافا قال لا نعلم فيه خلافا لكن لو تركه عمدا ومن أهل العلم يقولون تبطل نعم تبطل صلاته لكن لو أنه لم لم يأتي به تركه لعذر بسبب الزحام بسبب السهو والإمام سجد ثم جلس ثم يمكن أن يتابع الإمام ولا يعتد بهذه الركعة تكون الركعة هذه ملغاة بالنسبة إليه نعم تكون بالنسبة إليه ملغاة على كل حال هذه بعض المسائل اللي، وقوله هنا نعم، أن يحول الله رأسه رأس حمار الذي يظهر والله أعلم من هذا التهديد على ظاهره أنه يمسخ مسخا حقيقيا نعم ولا حاجة لأن يقال بأن هذا مسخ معنوي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إلى الرأس والأصل حمل الكلام على ظاهره ولا يلجأ إلى معنى آخر غير متبادر إلا لدليل فهذا هو الأصل وشيخ الإسلام لفت النظر أيضا إلى معنى يرتبط بهذا قال مثل هذا الإنسان مأمور باتباع الإمام والاقتداء به فإن خالف وسابقه فهو بهذا الاعتبار لا يفقه والذي لا يفقه لكن طبعا شيخ الإسلام لا يقصد بهذا بحال من الأحوال أن المسخ معنوي لكن أراد أن يربط بين قضيتين لماذا حمار ما هو خنزير مثلا قال لأن هذا يسابق إمامه وهم أمور بالاقتداء به واتباعه ومن ثم طيب تبغون نقرأ الحديث اللي بعده ولا نجاوب على الأسئلة وفي أسئلة من المرة الماضية أسئلة